مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۗ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَّبِعُونَهُ بِمَا إليكي ومن الاحزاب من يكغ بعض قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزل الله حكم العربيه ولئن اتبعت اهواء من بعد ما جاء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 الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعين دهبوهم الكتاب وإما مريم ما كذع الذين عبدهم أونت وصلنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أ يروا ير أن ما نسِّ الأرض نقصها من أطرافها